سقين الثرى من نجيع الدمى يا جنود الفدا أولدوا للردى من أتى واعتدى مولدا مظلما وانزلوك الحمام فوق كفر ظلم وعدو رشم ذهبا مضرما أصبروا في الضرر فاز من قد صبر إنه قد ظفر إن يمت مسلما رغم كيد البشر رغم مكر وشبه إنه ما نصر ربنا ظالما دولتي قامتي عزتي رامتي واعتلت هامتي بالغت للسماء دولتي دامتي بالعلا هامتي والعدا سامتي بالضبا مأتما وبها آنفي متى شرف وذرا الانفي اعتني الانجما نحن نصد الشرق قد بلغنا الذرى وسقين الثرى من نديع الدمع يا جنود الفداء اولدوا للردى من نتا واعتدا مولدا مظلما ربي صن دولتي واحمي تلك التي لعدل المله التي شلت الازمان واحميها من كيد كل نذل وخيب انه لم يخيب من برب اعتما ربي صن دولتي واحمي تلك لتي <تصفيق> لعل الملتي سلتي الادم واحميها من كذب كل نذل وخيب انه لم يخيبن بربي احتما يا جنود الفداء اولدوا للردى من اتى واعتدى موردا مظلما موردا مظلما